لا الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام لا الله لا اله الا الله محمد الله الله. بسم الله بدات كلامي وصلاتي وسلامي بسم الله بدات كلامي وصلاتي وسلامي المضلل بالغمام محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاته لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه الله إن اسأت فاحملوني او اخطأت فاعذروني ان اسأت فاحملوني او اخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه و لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه و